بسم الله الرحمن الرحيم عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يبريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من اثنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يذكى وأما من جاء كيسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مظهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفرة من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يستره ثم أباته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يطب ما أمره فلينظ للإنسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا ف gana fiha حba waba waqba wazayitunau wanaخلَ waxحdaُba wafakiha ta waأَabba mataعَ wali أنانكم فإذا جة الص يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِهِ فِي كُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُهُ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا أولئك هم الكفرة الحجرة